موقع رياض القرآن يقدم. أو لم يروا أن الله يبسط رزقا لما يشاء ويقدر. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون.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 ناس فلا يرضو فلا رضو عند الله وما اتيت من زكاه تريدون وجه الله فاولائك فاولائك هم المضعفون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 سبحانه تعالى مما يشكون ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون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 من قبل أي يأتي يوم إلا ما رد له من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفر ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون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 قُمنا من الذين اجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء فيبسط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 إذا هم يستبشرون وإن كان من قبل أي ينزل عليهم من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها كيف يحيي الأرض بعد موتها كيف يحيي الأرض بعد موتها, الأرض بعد موتها؟ إن ذلك لمحي الموتى وهو على كل شيء قدير